نبي عليه الصلاة والسلام راح السوق المدينة فتحت رواه سوقه طلع لك فيه كولويه ايدي حول الانساءات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 الخمس روات عن حبيبي محمد المصطفى والله عليه وسلم والله. الله الله كون بإنسان يبطل الخمس رواتك بالرسول يا سيدي يا رسول الله لا يجل في وقتك يا رسول الله أما الثاني تكون نعيش معك جوني تنعيش معك مع الأساس النبي موطول الشرح عليك الأخذ والساء قالوا كيف تسيقى سربستك ما يحتاج ستتقلين الخفزة لواثر بس نجيد فرق عن حديدك محمد بس وقت القبلي ودار نوع الله عزيز والسلام هذا بقديره مع النبي عليه الصلاة والسلام القصر وقال بمدة ثلاثة سنتين النبي عليه الصلاة والسلام يجيح بالجيب يجيح لديه بطريقة الله ورسول الله يوم من الأيام النبي صلى هذا الجنج وسلم جمع الجماعة كانوا لكن جيكون ما فيه وجيكون ما فيه يسأل بعض العشاق قال لي حتى إن قرابة الموت هذا القرابة في مكانة الموت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم النبي عليه والسلام. بعد الصلاة والسلام الله ما هذا لا حول ولا بالله العلي العظيم النبي عليه الصلاة والسلام قام صلى الله خرج سرعة بالشيط يعلق <تصفيق> لاطم يطلع في الهواء أخرج سرعة شيء صعب قط يطلع الهواء رسول الصلاة والسلام يروح دور ولا تقول أما بك ولا حياة بعدما صلى العصر الذي عليه الصلاة والسلام راح في شعره الباب صرنا ندافع عن أولى بترنيط في سكرات الموت، النبي عليه الصلاة والسلام دخل، كرتك على، ترطروا على مصاف، أما في سكرات الموت، فنخند له دخل لما النبي عليه الصلاة والسلام، قال يكون وجوده يرجى. على النبي عليه الصلاة والسلام السيف له، وقبله قد يكون غضب النبي صلى له. دول اذا المعالج رو هذا الجيش بحضور الله سبحانه وتعالى جل جلاله قد الرسول يقيني يا رسول الله مرس على قال ابطال الذي عليه الصراط والسلام قال ملك الموت الله يا ملك الموت هذا محمد ابن هذا من امتي ابن تقوم بي وحبيب اقومك بترض روحك الشريف الصاهرة ولا اله الا الله والشهدى محمد الرسول الله وقع وظهر احضان النبي عليه الصلاه والسلام الذي يدي رسول الله مالك العصي نتيبل الله وندعى الصحاب كل الطوب يا ارحم الراحمين صبر محمد على أجلنا الله الجريم الرحيم على أشهد أن لا إله الله واشهد أن محمد رسول الله جماعة إن شاء الله بعد أن نخلص جماعة بعد أن نخلص جماعة نحيب على ونخلص جماعة الضدر بعد أن نخلص جماعة يقدم للشهداء ويا في عنده ويا في عنده ويا في صور للشهداء ولخواتن وللباكر والاولاد وعلى كل مصيبه ان لله ما الى اليه راجعون الى روح النبي الكريم ويا هذه وصحبه ولته اينت بها صحبهها المسلمين وأنوات الخاضرين وإلى جميع أرواح أمواتهم محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أرواح الأموات في هذا المكان وعلى الخصوص إلى أرواح شهدائي صورة الفاتحة مع الأسلامة صحيح الحزين الجميع من محلة الله إن شاء الله تكون أمو قبل سنة سنة